وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيران لو كانوا يعلمون وان الدار الاخرة ل هي Thank yeah. you.